قولنا المركب يعني ما تركب من كلمتين فأكثر وهذا سيأتي في كلامه فأقل ما يتركب من اللفظ المركب المفيد المفيد كما ذكرنا فائدة يحسن فائدة يحسن السكوت عليها ولا يشترط أن يكون هذا الكلام معلوما ولا يشترط أن يكون متجددا ما يفترض أن يكون ف فا مفيد فائدة جديدة أو معلومه نعم أو يكون معلوما، فلذلك لو قال الإنسان السماء فوق والأرض تحت، أو السماء من فوقنا والأرض من تحتنا، هذا امر معلوم، هذا أمر معلوم، لكنه يعد كلاما لماذا؟ لأنه مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. إذا قلت قام زيد، فهذا مفيد فائدة. يحسن السكوت عليها طيب لو قلت ان قام زيد ها في الاصطلاح لا يعد كلاما لماذا لأنه لا يفيد لا يفيد فائده يحسن السكوت عليها هنا تنتظر تنتظر فائده ان قام زيد طيب هنا في انتظار لامر اخر يكمل هذه الجمله لكن ان قلت ان قام زيد قمت حينئذ اصبحت اصبح كلاما لانه لانه مفيد واما الا يكون معلوما لا يبسط ان يكون غير معلوم أو معلومه متجدده فكقول القائل كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء فأننا والدرس من حولنا قوم جلوس حولهم درس هذا ما في فائدة كبيرة لكن الفائدة هنا يحسن إيش؟ يحسن السكوت يحصل السكوت عليها يحسن السكوت عليها هذا ما يتعلق بقولنا المفيد أما قولنا في الوضع نعم فهذا يحتمل أمرين أو أحد أمرين الأمر الأول أن يكون المراد بالوضع يعني الوضع العربي بالوضع العربي وهو ما وضعت صلاحا لهذا الشيء المعين مثل كلمة زيد وضعت إيش لشخصية معينة نعم لشخصية معينة فهو اسم لشخصية معينة موضوعة لهذه الذات التي تحمل هذا الاسم الذي تحمل هذا الاسم فهذا معنى بالوضع العربي والأمر الآخر قالوا المقصود بالوضع يعني قصد القائل قصد المتكلم أن يكون قاصدا لهذا المعنى أو قاصدا وضع هذا المعنى فمثلا الكلام الآن الذي يخرج من محدثكم هو قاصد لهذا الكلام لكن لو جاء سكران وتكلم قال هو يقفل معنى هذا الكلام هو لا يقفل ولذلك لم نأخذ السكران فيما يتعلق بالعقود فيما يتعلق بالعقود وفض العقود ومن ذلك الطلاق فإن طلاق السكران على الصحيح لا يقع طلاق السكران لا يقع على الصحيح وكذلك أيضا المغمى عليه لان اللفظ الذي يخرج من المغمى عليه نعم الفاظ غير غير مقصوده ولو كان كلاما مفيدا لان قد يتكلم الان السكران يقول لزوجته انت طالب فهنا قوله انت طالب كلام لفظ يصدق عليه اسم اللفظ ويصدق عليه انه مركب ويصدق عليه أنه مفيد لكن الوضع لم يقصد لم يخصف. فلذلك ما يؤخذ به لكن قالوا لم ناخذ به هل ينفي أن يكون كلاما لا ينفي وذلك بعضهم يقول المراد به الوضع العربي وليس المراد وليس المراد قصد المتكلم ما الفرق بينهما الفرق بينهما اذا كان بالوضع العربي فيعني في هذا كل ما لم يكن عربيا فانه لا يعد كلاما فانه لا يعد كلاما كلغه الأعاجم والبربر وغيره وعلى القول الثاني إذا كان مراد القصد قصد الإفهام فإن هذا يشمل الكلام العربي ويشمل الكلام غير العربي لأنه قصد الإفهام لانه قصد الإفهام ولذلك على القول هذا أجريت أو اجيزت كثير من العقود الدالة على الإيجاب والقبول وإن لم تكن باللغة وإن لم تكن باللغة العربية فإنها دالة على فلو حصل إيجاب وقبول في النكاح بغير اللغة العربية فإنه حينئذ فإنه حينئذ يصح لماذا؟ لأنه قصد الإفهام لأنه قصد الإفهام ولذلك مثلا فيما يعرف من قصة غوية عن يحيى بن خالد البرمكو في أيام العباسيين أنه له وزير فدخل عليه رجل من أهل الهند رجل من أهل الهند يتكلم الأعدمية وهذا شاعر هذا الرجل شاعر وكان في بلاط هذا الوالي من يترجم اللغة الهندية فأخذ هذا الشاعر يغطي هذه الكلمة في قصة مشهورة وهذه الكلمة مدونة دونها غير واحد من اهل العلم قال هذا الهندي أراه أصره ككرأك أره من درهيم هكذا هكذا نعم فترجم له المترجم قال إذا المكارم في أفاقنا ذكرت فإنما بك فيها يضرب المثل إذا المكارم في أفاقنا ذكرت فإنما بك فيها يضرب المثل فأمر له بألف درهم بألف دينار وأخذها كجائزه إذن الكلام هنا قصد به إيش؟ الإفهام فهل يعد كلام, هذا؟, كلام ال... هذا الهندي أو لا يعد كلاما على القوة يعد كلاما لذلك مثلا تسمعون أنتم بالشاعر محمد أسباب نعم شعره بلغ الآفاق عند أهل الأدب والتذوق لكن تستغربون لو علمتم أنه لم يقل شعرا بالعربية كل شعر هذا الشاعر كان بالعجمية باللغة الهنديه بالاردن نعم فكيف وصل هذا الشعر يعني اشتهر عنه ارواحنا يا رب فوق اكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا كنا نرى الاصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفاره نعم وابياته في هذا كثيره وهنا وصلت إلى هذا الحسن هذه هذا الشاعر لكنه قصده نعم بلغة أعجمية ولذلك يقول بعض الناس الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في انتشار قصائده إنما هو لمن للمترجم لمن ترجم قصائد هذا الشاعر وإلا أصل اطلاق فيها إنما هو اطلاق أعجمي إنما هو إطلاق أعجمي لا يفهم هذه الأبيات هي بالاعجميه لكنها ترجمت إلى اللغة العربية ترجمها مثل أبي الحسن الندوي وغيره طيب الشاهد هنا على كل حال الشاهد هذا المراد بالوضع فبعضهم يصحح أن المراد بالوضع يعني الوضع العربي فيخرج كلام كلام العجم وبعض العلم صحح هذا صحح هذا ننتهينا من تعريف الكلام في اللغة والاستلاح